أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشاوات فسوف يلقون غيا شوف لما سمح هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم بكى قال يا جبريل يا جبريل تضيع امة الصلاة. شباب الاسلام يضيعون الصلاة. قال جبريل عليه السلام يا محمد. يأتي قوم من امتك. مو يضيع الصلاة. مو يضيع الصلاة. لا. يأتي قوم من امتك. يبيع دينه كل بعرض من الدنيا قليل. اقسم بالله العظيم ولا جامل. اللي روح للساد ويدخل الملعب قبل صلاة العصر وجالس من درجات ولا يصلي عصر ولا مغرب ولا عشاء عشان لعيونك ياتها اقسم بالله اسمح لي اقول والله العظيم انت, أنت بعد اسلامك وبعد دينك لان الشيخ ابن باز يقول من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر وان كان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول في تفسير قول الله تعالى فخلف من خلفهم أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة تدريش معناها يقول أضاعوا الصلاة اللي هم مصيرهم غية وادي في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا العذابه يقول ابن مسعود أضاعوا الصلاة والله ما تركوها يعني صلون والله ما تركوها ولكن أخروها عن وقتها بس اللي أخر الصلاة عن وقتها صلاة الفجر هو رايح للمدرسة ولب العزة هذا ممن أضاع الصلاة يا شباب الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي كنت في ثانوية ألقي محاضرة ثانوية عندنا في جدة يمكن الطلاب أكثر من خمسمائة شاب كانت المحاضرة تقريبا تسعة ونص وعشر الصباح خمسمائة شاب في وسط المحاضرة قلت لهم يا شباب أسألكم بالله ثم أسألكم بالله ثم أسألكم بالله اللي صلى شوف اللي صلى الفجر يرفع يده سواء في جماعة أو في البيت أخيروا يا شباب 500 طالب أعمارهم 16 17 18 كم تتوقعون اللي رفعوا أيديهم أقسم بالله العظيم ما يتعدون 30 طالب و470 الساعة 9 ونص وعشر الصباح ما فكر الواحد فيهم مهم أصلى مهم فكر أصلا أن يصلي أصلا مين في جدوله ميف قاموسه ميف حياته كيف, كيف عايش هذا الادع كيف عايش هذا الانسان هذا لو انتقل الى قبره هذا لو قابل ربه كيف يقابل الله عز وجل لا وبعض الشباب وسوي فلا اقسم بالله هذه الرسالة قريتها فبكت عيني ودمعت عيني حينما قرأت هذه الرسالة كان عندي محاضرة عند الاستاذ الرياضي قبل اربع اشهر لما كان المنتخب يوم ربوع يلعب مع استراليا صلاة الظهر جاني واحد من الشباب جاني واحد من الشباب قال لي يا شيخ اقسم بالله اليوم وقت صلاة الظهر رسلت الخوي رسالة وقلت له الصلاة قامت الصلاة قامت وقت المبرأ هو لا نجالس عليهش على التلفزيون قال لي يا شيخ شوف يرسل شوف الرسالة اللي يرسلها تدري هذا اللي مسوي فلا مسوي ونسا ما درى انه أخمع فنطلة على قولهم آه أقسم بالله العظيم أرسل الخوي رسالة تدري شو يقول يقول الصلاة الصلاة وقتها غبي سوي فلة الصلاة وقتها غبي وهذا استهزاء بمن بالله سبحانه وتعالى والله الذي لا اله إلا هو ما وصل الحال لبعض الشباب أن يستهزم بالصلاة حتى في البلاك بيري عن بلاك بيري عن مدري مين رواه زين رواهم هذا السهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة رسول الله ياللي تقول إلا رسول الله ياللي تقول أحب رسول الله طيب شوفك أنت قاعد تتراسل وقاعد تستهزم حديث النبي صلى الله عليه وسلم شباب الاستهزاء بالدين كفر الاستهزاء بالله كفر الاستهزاء بشعير من شعائر الإسلام كفر الاستهزاء بسنة رسول الله كفر